الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم كثير إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليم ما الذين الدين إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم أَكَانَ لِلنَّاسِ أَجَبَلًا أَمْ استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع وللنغضوب عليهم ولا الضالين ولو يعجل الله للناس الشهر استعجالا بالخير لقضي إليهم سَنَنظُم تعاليدا او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا مر كأن لم يدعنا إلى لكن القوم من قبلكم لم نبلغ وجاءتهم رسلنا بالفجناس وما كانوا ne oyuna ya سبحانه, سبحانه وتعادى عما يشيكون الله الحفظ لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإن المغضوب عليهم ولا معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس من بعد الغراء مسته إذا لهم, إذا لهم في آياتنا قل الله أسرع Oh <laughs> لَئِنْ أَتَيْنَا من الْأَذِقَةِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّ سوي إنه يعلم الجهر وما الذي الذي ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ولفلح من تذكر، وذكر اسم ربه فصلى، لا تثرون الحياة الدنيا ولا خيرة خير.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 استعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد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 قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي نوسوس في صدور الناس من الجنة والناس